الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أريد تنبيه على شيء وهو أنه لا يلزم من أحد إذا بان معتقده في مسألة معينة إذا تجددت أن يكررها وإنما إذا صبرت له فتوى في مسألة بعينها فلا يلزمه في كل مناسبة لها أن يعيدها إذا كان هذا الأمر قد بني على دليل وبعض الناس يقولون لما لم تتكلمون على الدستور وقد علمتم سلفا أنه لا يحل لنا المشاركة فيه لا بالسلب ولا بالإيجاب إننا ننظر إلى هذه الأشياء نظرة شرعية ولا علاقة لنا بهؤلاء الذين يقولون إننا نصوت بنعم من باب الاضطرار إلى أكل الميت وهم في كل مرة مضطرون إلى أكل الميت حتى قرحت أشداقهم وربما ماتوا وما زالوا يأكلون الميت في كل مرة يترخصون في فعل المحرمات ويقولون نأكل الميت والآخرون يقولون لا. لأننا نعادي هذه الدولة وأما نحن فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إنما ننظر نظرة شرعية طيب لماذا لا نصوت عليه ولماذا نقول لا يحل أن نشارك الناس في باطلهم والجواب هب وهذا الكلام ذكرناه سلفا هب أن الناس اجتمعوا هب أن الناس اجتمعوا فوضعوا كتاب الله عز وجل برمته ووضعوا احكام الله عز وجل كما أنزله الله رب العالمين وحكم به النبي النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوها في دستور من غير تحريف ولا شيء ثم قالوا نستفسي الناس عليه هل كان يحل لك أن تشارك؟ أبدا إنه لا يحل أن يعرض شرع الله على الناس إنه لا يحل أن يعرض شرع الله عز وجل على الناس ولا أن يستفتع عليه فكيف إذا كان الدستور فيه حلال وحرام، ثم فيه محاده لشرع الله عز وجل وهي أن الشعب مصدر السلطات ومعلوم عندنا أن الجهة الوحيد التي لها حق التحليل والتحريم هو الله رب العالمين وحده والله رب العالمين وحده فنحن انما نتكلم من منظور شرعي لا علاقه لنا بالسياسه لا علاقه لنا بالسياسه اعني بالسياسه الباطل الذي يقوض الناس فيه والمصارعه على هذه السلطات نحن لا علاقه لنا بها لا من قريب ولا من بعيد ونسال الله عز وجل ان يسلمنا منها وان يسلمكم منها وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمه المرضعه وبأسة الفاطمة وكما قال لغير واحد من الصحابة إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامه الذين يتصرعون على مثل هذا بأي حجه ونيتهم موكوله إلى الله عز وجل إنهم في خسارة لا محالة ولذلك لا يعاب علينا أننا نقول هذه ليست سلبية كما يدعي بعضهم والسلبية والإيجابية عندنا لها منظور شرعي فحيث امرك الشرع الا تتحرك لا تتحرك وانت حينها ايجابي ولولا تتحرك والسلبيه ان تخالف النص وان تخالف الشرع ولو تزاحم الناس وتداخلوا في باطل ما حل لك ان تشاركهم فيه هذا الكلام قلناه سلف قلناه سلف وكنا نقوله يوم كانت الدوله على راسها الاخوان فظن بعض الناس أننا لبغضنا جماعة الإخوان أننا نقول هذا بغضا فيه وأنه لو جاء غيرهم لما شيناهم في دستورهم عياذا بالله أن نبيع ديننا عياذا بالله أن نبيع ديننا ثم نبيعها بأي شيء بدنيا غيرنا أيبيع المرء دينه بدنيا غيره هذه خسارة والعياذ بالله نعم نحن نبغض كل مبتدع بما فيهم الإخوان والتكفيريين وكلهم وكذلك لا نحب العلمانيين ولا الليبراليين، لا نحبهم ونبغضهم في الله عز وجل ونحن كما قلنا إنما ننظر للأمور من منظور شرعي لا علاقة لنا في أهواء الناس والناس إذا جاريتهم في أهوائهم هلت ولو تبعت الناس في كل مشنة هلت وها انتم ترون الناس اليوم كما كان يقول غيرهم لو ان الناس اليوم وافقوا على اشتبيعه بالاستفتاء غدا اذا تغير مزاجهم رفضوه فنحن لا يحل لنا ان نشارك الناس في اي باطل تحت اي مسمى الله عز وجل السفر اللهم أمين إن شاء الله نكمل إن شاء الله بزاكم الله خير